وَإِذ نَطَقْنَا الْجِبَالَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَلٌ وَضَنَّهُ وَأَنَّهُ وَقْعٌ بِهِمْ وأشهدهم على أنفسهم وأشهدهم على أنفسهم لست في ربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة أننا عن هذا غافلين أو تقولوا mình cóúù na tâm bao đêm aà tu Waca da ali can no Oh, I Ah O main o Laungum Kulubu Oh o min nan haval cu u a uh -huh. شيء وان عسى ان يكون قد قضر باجلكم بابي اي o allah